شهر العبري والروح الكبر الله الثاني أريد أن أكلمكم في إجازة الليلة عن التكامل في الشخصية الشخصية في الكاملة فهنا نبيلة أو على الأقل كثير منهم ينفردون بقبيلة واحدة فقط وتركون ذكر كبار والحياة الروحية ليست قبيلة واحدة. المكتمل صبيلا، وفي هذا كل المتكامل لا توجد صفة تتعارض مع الصفات الأخرى. مثال لهذا هي النصافة والحكمة. في إنسان يحب يكون بسيط ويشكر أن هي بالوداع والهدوء وفي نظره بسيط لا يشك في أحد ولا يظلم شيئا في أحد ويصدق كل شيء. ولكن إن لم تكن فيه الحكمة ممكن إن البساطة تعتقد تتابع ولا تكون وضعا سليما لتخصية كاملة عشان كده المسيح بيقول كونوا بصفاء كالحمان وحكماء كالحلاس ما تقولش اكون بسيط بس ومسيط ويبتحك عليك وكل واحد يخدعك وكل واحد يلعب ليك وتقول بيعتني فبيلة البساطة لا لم تبيعك فبيلة البساطة لكن بيعتك عدل الحكمة صلي بسيط على كيسك وحكيم على الآخر. لك بساطة في النفس ولك حكمة في العقل. هي نصية نصية بسيطة لا تعقيد فيها، والعقل عقل عميق كله ذكاء. الإنسان مبكر. يكون هناك تكامل بين بساطة النبس وبين ذكاء العقل لكن يكون هناك تكون بسيط عقلك لا بسيط عقلك لا يعني تكون لك بساطة الأبطال يعني نقاوة القلب القلب البسيط النقي لكن العقل يكون عقله في منتهى الذكاء وفي منتهى الحكمة وفي منتهى المعرفة دي الشخصية الكاملة وهكذا حينما سئل القديس الأنبى أنتونيو عن الفضيلة الأولى قال هي الإفراج هي التمين هي الحكمة لأن أي فضيلة أخرى تأخذها إلى حكمة وربما تخطئ في الطريق وتضرق وتضرق إيك له مثلا إنسان يقول أنا شخص بطيط أصدق كل واحد عنده فلوس بتاعه الفؤرة كل واحد يجي يديله يجيلي يتسمح حوله جماعة من المحتالين يبيعه في نيس ربنا بتاعة الفقرة وما دا انسان حكيم يأخذ جديد المحتالين ويحولها الى المحتالين لا يتحدين حبيل. اخلص حقيلة العفاء بالحكمة لكن يشيل انا عصي رجل بسيط ولما تكون بسيط يضحك عليه تبقى انت الله ومثاله لا أصيرك اللهم يتحدث عليك خذ مثلا صبيلة الطيبة وصبيلة القوة إن شخصيته صيدة صيد صيد القلب معناه لا قوة في شخصيته يصد إنسان بعيش وهالمعنى الطيبة البعض ربنا جمعان في كده المسيح كان طيب جدا وحنين جدا على الآخر ويا ما عفى عن المسيئين اليه بكل صيدة وكل حنوه كان بياخد في البيض وحنى في فدره ولم يكافع الشر بالشر ولكنه كان قويا في شخصيته كان قويا م. في شخصيته سمح ستاني جرب وثلاث تجارب بكل طيب القلب لما الانقلب انتحروا انتحار فزع الشيطان وخذم الصيبه لا تمنع القوه والقوة لا تمنع صيبا والانسان المتكامل يكون صيب ويكون قوي إبراهيم أب الآباء كان صيبا وقويا ثالث ما له لما حصل اختلاف بين الرعاة قال له اطادك الارض اختار اللي انت عايز ويسيب لي اللي ما اللي ما يجيت على مداجك رجل صيد فلوط اختار اكثر الارض عشر زي ما ده ابراهيم الصيد ابراهيم الصيد شاتوا عليه ثلاث رجالة في منتهى الأدب قام من باب الخيمة وسجد إلى الأرض أمامهم وقال لمن يبدو مميزا فيهم يا سيد إن وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك يأخذ قليل ماء وإرسلوا أرجلكم وأجد كسر الخض فتسمدون قلوبكم ثم تلتازون وده بحيهم جبايح والبق ابراهيم هذا الطيب اللطيف بيقول عنه الكتاب لما سمع ابراهيم أن اخاه لوط قصفي جمع رجاله المدربين ولدان بيته ثلاثمائة وسبم عشر وانقذ لوط من السبيل وأنقذ كل أصحابه معرفه وانكسر على أربعة طلوح وقير إنهم قوي الله لم يدعو الناس إلى أن يكونوا دعفاء في شخصيتهم وإنما يكونون أخياء إنما القوة المسيحية هي قوة الشخصية من الداخل وليس القوة في العنس من الخارج للمهم الشخص القوي في المسيحية ينتصر أولا على نفسه قبل أن ينتصر على الآخرين والقوي في المسيحية يكون قويا في حبه في سهنه في شخصيته في عقله في حزنه في تصرفه ولا يكون قويا بمعنى العدوان على الآخر العدوان مكفور العدوان بعض العدوان بعض لأن الشخص العدواني لم يضبط نفسه لم ومنذبت اعصابه معفى امان الحب ومعفى امان النخاوة والعبوان بعض انا بتكلم على قوة الشخصية المسيش كان طيبا وكان قويا في شخصيته كان طيب القلب جدا طيب الزايد يقول عنه الكتاب انه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته قصب مرغوب لا يغضب مدخنة لا تخدعنا لا يخدع يستطيع اكثر من ذلك ومع ذلك المسيح كان قويا كان قويا في منطقه كان قويا في اقناعه وكان قويا في كل مناقشة دخلها مع الكتبة مع الفريسيين مع الشيوخ مع الفضوقيين مع اي احد قيل في منطقه في اقناعه الاش من الناس كانوا اتبعه حتى قيل عنه هو ذا الكل قد تار ورائه كان قويا في تضيطه كان قويا في حبه حتى بذل ذاته على الصليب ونحن نرى أن صليب المسيح هو أكبر مظهر لقوة المسيح وليس للعفة قوة الحب التي تحدي الآخرين قوة الحب التي تبذل ذاتها عن غيرها الذي يسلب غيره هو بعيد أما الذي يسلب عن سباع غيره فهو القوي، وحتى وهو على الصليب كان قويا في غفرانه فقال تلك العبارة التي هزت النفس اليمين هزا وحولته من نغد الى مؤمن وحاجه الاثاره ما تزال تهز العالم حتى الان قال في قوه حبك واحتماله ومغفرته ماهبتك زجر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يقالون ده القول ده القول المسيحية فيها القوة وفيها الصيدة لكن مش معنى إنسان طيب يعني ضعيف لا يكون طيب وقول اللي تتم مع بعض يكون طيب وقول لا يحدث أبدا يقول أن ربنا يدعو الناس إلى الضعف يدعوهم إلى القوة ولا يدعوهم إلى العدوان يدعوهم إلى القوة الداخلية ولا يدعوهم إلى البطس الخارجي بالقوة قوة الإنسان الداخلي قوة الروح قوة القلب قوة الشخص الذي ينتصر على الخطية وينتصر على الشيطان وليس الذي ينتصر على غيره من الناس لا القوة هي القوة الداخلي فالإنسان الذي ينتصر على نفسه من الداخل لا يقوى عليه أي شيء في الخارج هو قد تحرر في الداخل، هي إلى هذه القوة قوة الانتصار الداخلي، انسان يتحرر من الحقد، يتحرر من الغضب، يتحرر من الخيانة من الغدر، يتحرر من الشر، يتحرر من العدوان يتحرر من الكرهية، يحب الكل. يتحرر من الخوف فلا يخاف شيئا بشخص الخوف عارفين ليه الناس بتخاف من الموت لأنهم لم يتحرروا من الخوف بعد لم يتحرروا من محبة المادة والعالم بعد أما الإنسان الذي تحرر من الداخل نقي كالشم. هو لقي كالشمس هو تاهر كالملائكة هو قوي كجيش بألوية كما ورد في فتر النشيب كنا وردت أيضا التكامل الصخصية التكامل بين الوداعة والشجاعة التكامل بين الوداعة والشجاعة خذ مثالا موسى النبي موسى النبي كان إنسانا حليما جدا زي ما وردت في كتر العدد صاحب معتر آية ثلاثة وكان الرجل موتى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وقف الأرض ومع ذلك حينما عرف أن الشعب قد عبد العجل الزهري تطرف القوة وأخذ هذا العجل الزهدي وحطمه تحسيما وشحقه وزره في الحواء الوادي وكلم هارون رئيس الشحن في حجن حتى خاف منه هارون رئيس الكهنة هل يا سيد ده حتى النار في العجل خاسه ارتبك ارتبك مين هارون ارتبك مين من هذا الرجل الحليل الوديع الذي هو أكثر حلما من جميع الناس على وجه الأرض الشخصية المتكاملة فيها الوداعة وفيها الشجاعة مثال داود النبي كان وديعا جدا يقول المزهور اذكر يا رب جاوود وكل ذعتك كل وداعتك وكان صيدا وكان منظر نفس حين اشكر مع حلاوة العينين كان صيد رجل بتاع المزمار والخيصار والناي بيغني كده على غنونات يا داود السيد اللطيف داود الوديع الذي احتمل ساول وهو يطاربه من درية الدرية ومن مغار المغار داود الوديع الهادي ومع ذلك داود الوديع لما وجد غنون من غنوناته حجم عليها جبه واسد ان درع لدبه الاسر لتنع الشاه من اطرافه ايه قوة دي ايه يسمع لدبه الاسر شباع المجي الاسر احقام من الأسر. مو الابدي الحياة المتكاملة هي الحياة التي سنسجن فيها القضاء جميعها. كان المسيح من الشخصيات النادرة أو متكاملة من لم ينزد أخذ نسمه شيء متكامل كل مستفى جليلة تجد تطير الإنسان الروحي لا يهتم بالفضيلة واحدة ويترك باق الفضائل، وإلا يصبح هناك نقص في شخصيته في الشيء الذي تركه. يعني واحد يقول أنا عن جب أودية زي أرمي النبي، عن جب أودية زي أرمي النبي. أرميه النبي اللي بيقول يا ليس عيني يا مبوء ما لأبقي على قتل الانتشاب هل أرميه ده يعني كان وديه دا ولا كان شجاع الغلطة ان الناس لما يتكلموا على أرميه يتكلموا عن أرميه الباكي فقط والشجاع ينسبوها لإيليه أبو ما كانش شجاع أبو أقول لكم خايش عشان تعرف إن تكل إيه أرميه. ربنا قال لأرمية النبي انظر فلوكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتحت، وتكني، وتنقد، وتبني، وتجر، تبني، تهدم، وتجر، تقلع. عن كل يوم جديد. ثم أي ساني ليقوله ها قد جعل سكلي مدينة حاطمة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض. ولنريك يا يهوذا ولرؤاتائها ولشعب الارض سيحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك يقول الرب هكذا لا رجل مدينه حطين جامت حديد واسوار من وقال لي بس عربيه اللي بكي هو عربيه بس اللي بكي دار ميا كل الشر الذي في عصره وشهد للرب بكل صراحه واينما كانت لغه قصية عربيه كان بيقول لا احنا قطي عشان كده اتضايق من شهادته للحق قدوه ورموز كبير في الوقت كثرة شهادته للحق هذا عليه الكل وابق الأنبياء الكذبة وابق الكحمر القليل وابق الشيوف وابق الرؤساء وابق الكل لدرجة نوعان ويل لي يا أمي لماذا لماذا ولدتني إنسان خصام لكل الأرض عشان يوبق على الخطي يبقى إنسان خصام لكل الأرض لأرميه لا الباكي أرميه كان وديعا في بكائه وكان شجاعا في شهادته للحق وفي شجاعته لم يكن مختلف غيث في الناس انهم يظنون الشجاعة هي التخور والاندفاع لا الشجاعة هي القوة الداخلية التي تشهد للحق ولا تشهد <تصفيق> ينقل احد أحد يقنى المعنى ده كان متهورا او مندفعا لكنه كان شاهدا للحق قال له روزك لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك في روزة رمحة السجن اتعرأتوا اتعرأتوا دي امور بتهمناش المهم انه هو تباع وتهدى من حق واللي يحصل يحصل الانتان الروحي انتان يتحرر من الجهل من الداخل واكبر جهل هو جهل الروحيات الانتين بيجهلوا اي طريق ربنا ايه طريق ربنا وكل واحد يمسك له فضيلة واحدة ويقول هي دي, دي طريق ربنا وما غير كده لا محدث قال الكلام ده موحينا الحبيب عايزين ايه حب اكثر من كده اسم الحبيب ورطائله عن الحب حد يتكلم عن الحب قد لك الحب بدون حزن يحب هو كمتعة سلبية، ودليل تاريخ الخليل الواحد. المتكامل يكون الحب موجود والحزن موجود ولا مع بعض. يوحنا الحبيب الذي قال الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. اللي قال اننا بالمحبة امتخلنا من الظلمة الى النوت ومن الموت للحياة اللي من لم يحب لا يعرف الله فمن عند حب بس وما فيش هقول لكم حجم يحب لما عن العقيدة في رسالته الثانية قال إن كان أحد يأتيكم ولا يجيك بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام ومن يسلم عليه يشترك في أعمال السبيل لما الكلام ده يقول ما أقول وحم يكتب الكلام ده وحم يقول الكلام ده الكلام, الكلام مش ما أقول أبدا درجة فوى مرجس زي زمان ابن الرعد ولا ايه لا في حب وفي حج وليتين مع بعض كل عسرة لازم فيها حب وحج ربنا لما احيانا ملقات الحب والحزم التغفية واحدة خلى الحب في الام والحزم في الاب وهم الاتنين يكونوا شخص واحد حب على حج لكن لو كانت الأم محبة وحازمة ما تختلفش مع الأب في طريقة التربية ولو كان الأب حازم ومحب ما يختلفش مع الأم في طريقة التربية ويبقى كل منهم شخصية متفادي اللي احنا عايزين اقول انا انسان من لقم الحب لان احبك انا كمان اسمت من لقم الحب لكن برضو لازم يكون عندك حج واحد يحب اولاده ومتيجة عدم الحج يطلع اطلع مش متربيين ويقول بحاج متحب ايه اخ لازم تخليك كده يا شديد شاي يكون في حاج ويكون في حاج الفضائل الفضائل لا تعيش فرادة الفضائل لا تعيش فرادة يعني ما في شوية جزائر في البحر كده اسمها الفضائل كل كبيرة لا تتصل بأرض أخرى هي الماء عندها في الجزر لا الفضائل متداخلة في بعضها البعض متدافلة في بعضها البعض في الانسان المتكامل محبته منلوء حكمه منلوء حجم منلوء قوة ودعت منلوء سجاعة سجاعة منلوء ودعه في الطيبة بتاعته فيها قوة وقوته فيها طيبة كل إنسان المتتابع. الإنسان الذي يفكر إن الروحيات صعبة هو إنسان لم يفهم الروحيات بعد. لا يتعب الإنسان إلا جهله. جهله بطريق الله. يهلي بلاذا ينبغي ان يعمل كل الخضائل مع بعض شمت الخبيلة زي خبيلة الحب زي ولد يقول انه بيحب دني فخبيلة الحب من تجد بخبيلة ولا حب الوحض منفصل عن التهارة لازم تنبين عليك انت بتحب تحب سمعتها تبقى قويسة تحب نفسيتها تبقى قويسة تحب عقليتها تبقى قويسة ان كانت تلبيزة ما تنسغلش لهذه المحبة وتفقد دروسها ولا محبة طائشة لا لازم تكون محبة حكيمة محبة ايه حكيم او ام مثلا تحب ابنها محبة كده الوحديها كده جزيرة اتناها جزيرة المحبة عشان تحب حب ابنها لازم يوعد جنبها لا يسافر ولا يبعد عنها وحتى لو يتدود تجيبه هو ومراته وتشرف عليهم ايه الحكاية محبة بلعق بلعق كانوا ممكن تحبه بس يعني نفسها في بين النفس ومحبه الابن ومحبه الله لازم الثلاثة مع بعض كثير من الناس يتكلمون عن الحب وهم لا يعرفونه كثير من الناس يتكلمون عن الحب وهم لا يعرفونه المحبة الحقيقية هي محبة كاهرة ومحبة حكيمة ومحبة حاجمة حاجمة ومحبة عملية كل حاجة مشي مع بعضها البعض خذوا مثال آخر مثال آخر للتكامل في الشخصية اللي التكامل بين حياة التأمل وحياة الخدمة هناك أسخاص قدوا حياتهم في الوحدة والصلاة والتأمل وهناك أسخاص قضوا حياتهم في الخدمة والتعب من أجل بناء الملكوت. رحنا نوع آخر متكامل. انتدبت فيه الوحدة والصلاة بالخدمة والتعب ل أجل الآخرين. في إلّا الزاي ومنك تنجم تتجمع التمنات ذات. لك يا أحمد لمن مش تموصداتي. المسيح كانت له حياة الوحدة والتأمر في فترة تجسده ثلاثين سنة في الوحدة ما اتنع نسع النحان إلا زيارة بسيطة للهجم وكان حتى في فترة خدمته يقضي الليل كله في الصلاة ولفت تأمل على جبل الزيتون وفي بستان جسطيناني وفي نفس الوقت معجود الخدمة يطيف الهجن والقرى يكرز ببسارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل بعض في الشعر جي معادي يحن المعمدان انتجت فيه حياة التأمل والوحدة والصلاة مع حياة الخدمة والسعب من أجل ملكوت الله ثلاثين سنة قضاها في في الوحدة قبل أن يظهر للشعب ويؤدي رسالته ثم قام بخدمة وإذا بها خدمة جبارة أعبد بها شعبا. بأكملة يشوفه حي على الرب شعب المساعد جماع الذين مع بعض لين في الرطول كان له حياة التأمل والوحدة والصلاة وساعد على السماء الثالثة ورأى أشياء لا يمتلكه وعاش في الابتعاث والرؤى. وأي ثاني من جهة الخدمة ليقول وأنا تعب أكثر من جميعي تعب أكثر من جميع الرسل اللي كلنا نشيل مع بعض في شخصية متكاملة فيها الصلاة فيها العبادة فيها الوحدة فيها التأمل وأيضا فيها الخدمة وفيها التعب والجهاد لأجل الملكون إللي يبني كان رجلا متوحدا على جبل الكرمل، وحتى لما ذهب الى صرفة سيدة كان متوحدا في علية في البيت من فوق ومع ذلك إيلية المتوحد رجل السلاح هو إيلية الذي خلص ديله من عبادة الدعل ومن عبادة الثوار ونقّ الأرض في أيانا بكل قوة وشهد للحق أمام آخرين. إذا مسألة الشخصية المتكابلة التي فيها القبيلة دي والقبيلة دي. تقول له أي الآباء الرحبانة الكبار، أقول لك كبير زي الأنبا عنطنيس الكبير ثلاثين سنة أبائهم في الوحدة، لم نرى خلالها وجه إنسان، و في الخدمة أستتقب الرحبانة، وصل مجار الآباء كلهم. وعلم جيلا بأسره، وكان يأتيه الناس من أقاس الأرض حتى الثلاثة يعلمهم حياة النسخ والزهد وكتب عشرين من رسالة ترجمت إلى لغات أجنبية كثيرة وراد المعلم مجالك الشنيس تقول العظيم الأنبى أنتنيس وتفضل على أنبى بولة سائح مع أنبى بولة في درجة نسية أكثر وفي درجة روحانية كبيرة وربما عظم لكن أنتنيس اجتمعت فيه الصفتان معنا التأمن والخدمة الشخصية المتكاملة التي تجمع بين خضائل ربما تبدو للبعض متناقضة لكن في هذه الشخصية المتكاملة يوجد الانسجان بين هذا التناقض الظاهري لا تناقض بين الوداعة والتجاعة ولا تناقض بين الحب والحزن، ولا تناقض بين السيهة والقوة ولا تناقض بين التأمل والخدمة الكل منتج معنا فلنصلي أن يعطينا الرب هذا التكامل له المرج الدائم للأبا الثانيين